بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبي وسلم تسليما كثيرا اللهم جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلوته آناء لي أطراف النهار والنحو الذي يرضيك عنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم جسليما كثير السلام عليكم وحبتي ورحمة الله وبركاته أنا مش عايزة أي أخت من السلدين على الحيطة أنا مش متابعها عايزوف الشكو كلكم علشان كلنا نتابع لأن ما زلنا في درس يمكن إحنا لما كنا بنأكل بنأخذ التفخيم كنا بنقول اللي هي أو حروف الاستعلاء كنا بنقول حروف الاستعلاء كام حرف قال يعني ميسر الأمر بقين لما بتيك بقول لك يا بنتي مثلا بتقولي خا خاتم بقول لك لا لا استعلي هنا استعلي بأقصى لذا بقول لي خاخا المشكلة في حروف الاستفال إن حروف الاستفال إلا ما رحم ربي هو اللي بيقرا حروف الاستفال بدون اماله او بيفتح الفتحه صحيحه او بيقرا الحرف المستفل وسطا لا برسا ولا سوادا قليل من يفعل ذلك ممكن تكون خاتمه للقران لكن بتيجي وهي مش عارفه حتى إما تف... لما تيجي تفتح تعمل استعلاء في اقصى في حرف المستفل عشان كده بيطلع الحرف المستفل وكم ولذلك النهارده الحروف الباقيه واحنا بنقرا حروف الاستفاد كنا مازلنا ما قرأناش حرف الشين حرف الشين حرف رقيق ما قرأناش حرف الشين لما اجي اقرأه مفتوح ازاي اقرأ الشين هتي لي ايه في القرآن الشين فيها مفتوحة ها ها شاهدة طب هاتي هاتيها لي بقى لحظة يا بنات كده هنقول شاهد هتقوليها ازاي هاي دي غلط يعني شو بتارينا بقول لكوا والخاتمات دول خاتمات اريد شاهد شاءاءين شا. الفتحه فين فين الفتحه يا بنتي منين بنفتح يا بنات انا نفسي نفسي تدركوا حبايبي منين بنفتح فيش مفيش حاجه اسمها من ورا ايوه بنفتح من الفكين ما سمي كده حطي قاعده في الفامي دي ما سمي الفتح إلا الا بفتح الفكين الفكين اهم المفصلتين دول اللي بين الفك العلوي والسفلي اللي جوه دول اللي من جوه يعني لما تيجي تقرأيه شاهد أو شاهد وتقرأيه وتحط صباح كده عند خدك من قدام كده تقولي شاه أقولك خطأ خطأ أنت خطأ طيب أنت ما جبتيش الفتح من مكانه الفتح من أين؟ من أين الفتح؟ الفتح يأتي من الفكين يا بناتي هوا من جوه شاه شاه شاكر شا شا شا عليم شاكر شوفي فيه؟ شاكر عليم شاكر عليم شا ليس شا شا كيرٌ عليم. شا كيرٌ عليم. اياك الفتحة تكون كده مقفول. اللي تحت مش وصل تحت. وصل تحت. تحت. وانا بقول شاكر كيرٌ عليم. بص يا بناتي بعمل ايه? بقرأ بقرأ الفتحة كزا. شا شا شا. زي ما كان بقرأ شادية. شادية شا شا. شا كيرٌ عليم. شا عليم. شايفين لما فتحته طلع المدل جميل ازاي طلعت الشين صحيحة ازاي وانت تقولي شا شاكير عليم شاكير عليم وانا حتى بقرأ عليم ما تيجي إياك ما تفتحيش تقولي, تقولي عليم من عد على سكون تقولي بعض الناس تقول شاكير عليم خطأ العين مفتوحة يا بنتي اقرأ ايه بدون مبالغة شاكير عليم انتم اذا الشين المفتوحه كذا شا هي قرأتها ازاي قالت شا دخل فيها ياء دخل فيها تقليل بقت حرف ومات قالتها شا شا شاد يا شا, شا خطا شاديه شا او شادي شاديه ايه في في الاسماء يا بنات فيها شين شاهنده شاهنده او ايه ها شاهيناز شاهيناز بقول بقول شيماء بقول شيماء وبقول شاهيناز شا شاى شاى وليست شاى هي ليست شاى شوف الصوت جايلك منين من فك السفلي دي شيء مفتوحه ليه ما بتفتحيش الفتحه صحيحه ليه ما تقوليش شاى شاى شاهيناز شادي شادي شادي شادي شا شا شا شا شوفي شا شو شو شو البنت قاعده تقرأ وهي عمله ايه انتي لا اللي وراك انتي انتي تفتخي مار بيج ايوه صحية حبيبتي دي صحوية ولاد البناء انتي انتي أنت بتبصي وراكي ايوا انت لابسة رمادي او بيرتي ايوا انتي نعم لا اللي جنبك اللي جنبك دي اعلى تبصي حواليها ايوا تفضلي ها يبقى شا شا شا شا شا كير علي شا كير علي ايه الخضاء اللي انت اخطأت بيا بينتين شا لا برضو خطا برضو خطا يا بنتي مش شاء ليه بتعملي شاء هو فيها يا شاء هي شاء شاء شاء شاي شاي شاي شاي كده شاي شاي شاي شاي شاي رايه مره ثانيه شاكر علي ليست شاكر لان انا اقرا ورشه رايه صحيحه اقرأيها حبيبتي شاكر علي بقى همت لا خطأ نفسي تمسكي المراية وتشوف ايه اللي بينزل عندك الفك السفلي شوفي بص ايه اللي حصل عندك ايه اللي نزل ايه اللي نزل عندك دلوقتي بصي للمرأة إيه اللي نزل إيه اللي نزل أكتر إيه اللي عمل شاء بتعملي شاء بتعملي كده يا بني شاكرون شاكرون شاكرون شاكر علي الفتحة غير صحيحة لأن أنت بتنزلي بتصرعي بنزل الفك السفلي فبتقولها شاء بتقولها شاء خطأ النهى نهى نهى, نهى اللي عليها حمزة اقرأها لي وشافت حاشا هاتو كلمه ثانيه فيها شين مفتوحه ها يلا يا بنتي يبقى وشهد شاهد من اهلها وشهد شاهد من اهلها وشهد شاهد من اهلها, أهلها. قراها الحبيبتي تقراي ورش فضلي حضرتك أيوة اللي عند العمود حق هدى يا ولادي انتبهوا معي انا لما بشاور عليكم بتبقوا مزبهلين لي حبايبي اصحوا معي من فضلكم صح صحوا معي يا حبايبي بحب المصحصحين اصحوا يلا <تصفيق> تفضلوا لا مش هالوسوس ابدا انا بقول <تصفيق> انا الايه اللي انا لك ايه شاهده <تصفيق> لا شاهده شاهد. شاهده شاهده <تصفيق> شاهده وشاهد. وشاهد شاهد من اهليها ايوه احسنتي الاربعه اللي جنب بعض دول يلا قوليها لي بنت دي ايوه حبيبتي ايوه انت وشاهدا شاهد من اهليها احسنتي اللي قبلها وشاهدا شاهد من اهليها ممتازه يلا يا بنتي احسنتي يلا اللي قدامها شاهد من اهلها بارك الله بس بلاش فكك السفلي احسنتي بس عايزه تزبط يا دعاء شويه يلا ناخد الكبار بقى يا حبايبي يلا يا نجلة يلا يا نجلة بسم الله عليكم بعد ما قلت للصغيرين يقرأوا وجبت الكبار كسفتوني حبايبي كسفتوني قولي شاه يعني بعد ده كله اقول شاه ايوه افتحي يا بنتي بقلمك فكيها بالقلم ده افتحي كده فيش فتح يا نجله وشاهد شاهد من اهلها عرفت ان انت في الاول ما كنتش بتفتحي يلا يا بنتي وشاهد شاهد بس خليك أهليها أفنى الهاء هنظبط الهاء احنا حاطين الها هنا ولا لا حاطينها يلا خطأ اهليها, أهليها يلا أختها مش وشاة مش وشاة وشا ش شا. شاه شا. وشاة افتحي صورك مش وشاة وشا. وشاة شاه طيب حد يجيبلي هنا في الجنب أتفضل حاضر. أحسنتي كورة تك تغيرت بقى جميلة فتحية يلا فتحية حاضر. أحسنتي. أحسنت قال فشلوا وأنا معكم من الشاهدين قولها من الشاهدين من الشاهدين من من المقصورة من الشاهدين أيها بعضي هلا لا برضه افتحي مش فاما. فاما لا هنقول له. هنجيب اللام برضو بقى في لسه الاحرف الربعاقيه فاما, فاما. منجيم ايضا حطينا الميم قلنا الميم قلنا الميم قبل ذلك حطينا الميم قلنا الميم طب ميم لا ما قلناش الميم فاما اه افتحي الفاء يعني الفاء مفتوحه والميم يبقى وبقرا يا بنات فاما لا لنا فما لنا من شا شا شافعين فما لنا من شافعين قولها تانية كده فتحت أيها إشواء إيه؟ إلا إلا إلا, أم إلا طيب إلا إلا, إلا, إلا. إلا طب إلا إلا أن الله طيب إلا أن يشاء الله ها ها في بنتي فيها ها تتفضل يا إيمان خلي بالكم ها لا أبدا أبدا إنت قرأت الشيطان كده إحنا قلتي آشاء هي قرأت الشين كده آشيطان خطأ آشاء الشيطان الشيطان ولذلك لما قرات كلمه الشيطان قد الشيطان الشي شي الشيطان يا الشيطان يا الشيطان ولذلك قرتيها خطا الشيطان يعيدكم الشيطان يعيدكم يعيدكم مش ايه يعيدكم دي يعني يا, يا فتحه يا يعيدكم بالفحشاء فحشا بالفحشاء شا بل فحشا شا شا بالفحشاء هاتيها هاتيها استحلال استحلام يسألون. وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا له. احسنتي القراءه بقت احسن كتير ما شاء الله اخواتك اللي عايزه لا والله ما كانت صح هي قالت في البدايه وتى كده شا كده صح يا بنات ابدا ابدا اقري يا بنتي في مفتوحه امسكي المرايه معاكي امسكي القلم تحت يدك يلا وشاهي يوم مش داليا برضو صوتك شلس بص يا بنتي انت بجيني المد المد مخرجه فين المخرجين من المد انت بتقولي واشا يبقى فين صوت المد <تصفيق> ع... ما, ما جاتش خالص صوت مد وشاهدي ومش <تصفيق> ايوه شاهدي ومشهود يلا يا, رو... يا مروة باشا وشاهد وشاهدي وشاهدي شيماء لا خلي ما بيفخم خلص شديده جدا باشاني ان مع ان هو <تصفيق> ايوه ان حرف حرف إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا الْأَبْتَرِ إِنَّ الغنة جميلة الصوت جميل إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا الْأَبْتَرِ الأخوات اللي في الصف دول الله يرضى عليكم أيوة بس مش أبتر الأبتر رقم اللي بعدين الشفاكر لو عفاك اللي هو. لا يا بنات بخلي بالك من القلقلة ما توش ال ابي ال الاب القلقلة الاب هكذا الاب تر يا ولي يا منى تجني ا هو احسنتي شوفي الاخت اللي كانت تختم النهارده كانت ايه بقى هي الشريط الفتح والكسر كان عشان كده كانت منضبطه حروفها منضبطه بفضل الله ما مش متتكلف هي بتنقل الشريط بالظبط علشان كده كانت قرائتها جميله سويه منضبطة كسر كسر الضم ضم الفتحه فتحه الحرف الرقيق معتدل يعني رقيق باعتدال لا شدة رقه ولا تفخيم علشان كده يا بنات الشريط انا اوصيكم دايما بسماع الشريط ولو يعني امشي كده امشي بفتحه فتحه وكسر ما تسمعيش الشريط بعدين بعد كده تسمعي لنفسك ابدا امشي مع الشريط بازمنته امشي وانت ماشيه مع الشريط بالازمنه زي بيكسر زي بيفتح زي بالضم زي بيقرأ حرف الشين المفتوح شا شا ما بيقولش شا ابدا واقول شا ابدا بيقول ايه وليه لا ومشهود لا قوليها مره ثانيه وشاهد ومشهود ها يلا يا يا عبير دي من أول شاهد شاهد شاهد شاهد شاهد شاهد شاهد يا الشين وسطا شاهد مم. الله أنه لا البنت زي. شاهد البنت يلا حبيبتي ها البنت العروسة دي أنت علي المشدريني حبايبي يلا يا نا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شاجر بينهم شافت حشاة شاجرة ش شا ش شا. شا. شا. من أش شاجرة ش شا. ش شا. لكن شا وسكر شاجر بينهم شاجرة ما حد يقرأ الآية مرة ثانية يلا حبيبتي افتحي بين, الفك بين الفكيني كده استحي بين الفكيني فلا وربك لا ي لا يا بين لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينه هاتي دي ايمان حاجة هيا اخرى فيها شيء مفتوحة حاضر وَشَهِدَ شَاهِدٌ من أَهْلِهَا نجيب شين تاني حد يجيب لي محافظ شين مفتوح تصدري. يلا حليمة شار عليكم شاء شاء أيوة شار عليكم من الدين ما وصى به نوحة عليكم شار عليكم من الدين ما وصى به نوحة يبقى الشين شاء الشين المفتوحة شاء شاء وسطا ما نقولشي شاء خطأ شاء وكمان ما قولها الشاء قولها ايه وما قولها الشاء كده قولها شاء. شاء شاء شاء طيب نوحة نوحة طيب يا بنات ايه بقى دي السين السين المفتوحة بعدها همجيب تحدي يجيبني السين بعدها نخل الحرف اللي بعد كده تفضلي طيب شاكرا لا لا, شاكرال لا. انت بصي لو انت بصيتي الفكك السوكلي اللي نزل قلت شا قلت كده شا شا شاكرا شا لا انت بتنازل طرف بص يا بناتي لو هتجيب اللي الشين وتنازل طرف لسانك كده في المفتاح تقولي شا لو طرف لسانك ده نزل كده الحضر كده قلت شا عرف انك تعملي ايمالة شا شوف لسانك منتالي ازاي شاكر آه. شا شا شاكرا لأنعم شاكرا لأنعم مديحة قرأها لي وما تشاء وما وما وما تشاء أيوة الله يصر لك أمرك يا رب تستمر على كده شاء الله دي الحمد لله طب كيف هي عليك مرة يعني يا فاطمة تفضلي يا فاطمة بس يا فاطمه طولي. و و و يا بنتي الواو وسط لا براسا ولا ولا هناخد الواو بعد كده احنا ماخدناش الواو. الواو ما خدناش الواو الواو رقيق لكن نقراها وا هو و, و دي تفخيم لو قلت وا هو وا مفخمه هي وا وا وهو وهو الذي ايها اين الكسره الذي يا بنتي بصي وانت بتقولي لو انت فتحتي فككي كده مع الذال المكسوره هتختلط عندك الكسرة بالفتحه كما تقرئين في قراءه كل كسره عندك الكسرة فيها مختلطه بالفتحه فبتقرئيها كالتالي هو, هو الذي بترفع شفاه فوق كده بتاعت الفتح يا بنات وبسمى الفتح فتحا الفتح, الفتح الفكيني فبتفتح الفكين وبتكسر بتقول الذي خلاص يبقى الكسره عندك يبقى خطا وهو أنشأ جنات معروشات معروشات شات شات وغير معروشات دكتورة تقوليها وهو الذي أنشأ جنات معروشات طيب. وغير و معه شات ها هي اتفضل وإذ تأذن ربك لا شكرتم شكوتم لاديداكم ولا وإذ تأذن ربكم لا شكرتم أحسنتي ولا, ولا أنت كفرتم ان عذابي جزاكم طيب يا بنات احنا كده خلصنا خلي بس الشين وزيك اللي بتقرأ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اشاء أشي وليست اشاء الاخت ما قرات قالت اشاء خطا اشاء اشاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا الحرف الشين يا بنت أن تكن تقرير لأن حرف رقيق اقرئي وسطا لا برسا ولا سوادا لا يقرأ هكذا شاء, شاء ولا يقرأ شاء باثنين خطأ لكن يقرأ الشيء مفتوحه كذا شا. شا شا شاهدة شاهدة شا, شا. شو بيقول شاهدة وليست شا متنش شا هي شاهدة شاهدة شاهدة ها شاهدة شا يا شا. همة أنتي بتنزلها في السفلى شاهدة بصي في المرايه يا بنتي انت بتفكي بتنزل فاكسك شاهد. شاهد شاهد شاهد مش هد شاهد, شاهد. شاهد. شاهد. كسر فين الكسر؟ أنا بقى على أنت الكسر. شاهد. أنت كسر انت كسر شاهد ايوة ده احسن كتير طيب يا بنات حرف العين بقى حرف العين حرف ايه مستفل رقيق لما اجي اقرا مثلا ايه الحمد لله رب العالمين العالمين الحمد لله رب العالمين العالمين العالمين, العالمين ممكن اخطا فيها ازاي يا بناتي اقولها ايه ممكن اخطا لو قلتها ال عال ع شوفي ع هي ع فتحه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لما اجي اقرا عبس وتولى وانا وانا بقولها لكم دلوقتي واحده قالت عا عا عا خطا مش عا هي عا عا عا عا ازاي نقرا عبس وتولى ازاي نقرا قولوا مرة ثانيه طب هاتوا لي حرف عين مفتوح بعد مد ها عادل. عادل. اني, عامل. اني عامل اني, عامل. اني عامل طيب عالم الغيب والشهاده اذا يقراها برضو لا نفس الخطا انت مش قادره تفتحي جوه <عالي> يا بصي هما انت بتعمله شاهدة بتروح عاملة كده عاملة كده, كده <عالي والغيب والشهادة> احسنتي يالله يا نجلة بالله عليك يا نجلة بالله عليك يا بنتي بعد الفتح اللي انا قاعدة اتكلم فيه تقولي لعالم يبقى رائح انت احنا حضرنا الدرس اللي وراها <عالي> والشهادة سحر. عالم أنزل شوية يا سحر. وسطا وسطا. عالم الغيب حنان. إرف إفرجي ع... هي فتحت كده يا بنات لما هي فتحت. هي تعا. فتحت. عالم عالم. عالم. بتقولي عالم من علماء يا بنتي عالم من علماء المسلمين عالم عالم من علماء المسلمين يبقى اسمه عالم ليه بتعملي انت عارفه ليه لانك لما بتتصوري انك لما ترجعي راسك كده ورا عشان عندك انت اماله ان انت هتجيبي العين صح تقولي ع خلاص بقى فيها يا بقى فيها اماله عا, عا عالم عالم ع يا حنان لسانك نفسه من قدام نازل طرف لسانك يا, بنا، يا بنات فهموني لو طرف اللسان حبايبي طرف لسانك مفروض ان انت لو انت لسانك في الحرف الرقيق انا فيش خلاص فيش استعلاف اوله ولا في طرف الاخراني نازل تحت كده ابدا مستقيم فبتقولي عالم عالم عابد ولا انا عابد ما عبدتم عابد عابد عابد عابد عابد عابد ع رابد ع رابد ع رابد ع ع ع عا عا عابد ليس عابد لا ابدا وسطا عابد عابد ع عا عابد عا تعالي اقول يا ايها الكافرون كده في العين مثلا ايه نقول ايه تاني في العين يا بنات ها يقول بتولي ليها ايه ولها كده تاني هي الراء حكمها ايه ودي مرقاقة يبقى قير الوراها لا العين مفتوحة والراء رقيقة هنقولها ازاي أمي اميرة اميرة هاتي لي يا بنتي عين مفتوحة عين مفتوحه يا اميره اهي وال... بقى اهي بقى انت جبتي... انت جبتي الكلمه دي فيها ما كذا كذا كذا حرف قلت والعاديات ف... فامرتي امرت العين، العاديات واملت الياء قرات الياء العين وال... والياء لم تعطي توسط لا براسا ولا سوادا زي ما قلنا ازاي تقراي والعاديات ضبحا ازاي تقراي والعاية بنتي والعاديات عشان كده احنا نقول على الياء احنا من اول اياك نعبد واياك نستعين بالميل يا بناتي بنقول اياك زي ما قرات اميره كده قالت والعاديات كده لا ابدا ابدا بي ا هنقول مثلا بياتنا بي لسه هنيجي بس هي قرات كده في العاديات كده قالت والعادياتي الاثنين غلط ازاي صح تقرأ الكلمة دي تقرأيها صحيحة كيف تقرأ, صحيح؟ تقرأ الصحيحة كده صح أنا خدت بقى العاليات صراحة قرأتها صح لكن ضبح ضبح عند الحق أملت الحق احنا خدنا الحق يا بنات ولا لسه الاسم خدنا خدنا الحق طيب لما بقرأ ضبح ازاي يقرأ يا أميرة اقرأ الآية دي صحيحة يا بنتي من فتحات الصحيحة والعاديات ضبح عاديات ضبح ضبح ضبحا ضبحا ازاي تقرايها اميره صح يا اميره اقرا تاني ضبح لا مش حاء حاء حاء ضبحا ضبحا واللي جنبها نهى والعريات ضبح لا ده تفخيم ده تفخيم العين طيب ماشي مين يقراها تاني هنا قرأها لي سحر طيب صحيح مين يقراها لي هنا تاني اتفضل يا هنا هتقول العين عين ما دي بقى مصحيحة قطباليك نعم مصحيحة أبدا مش العاء ها هلا هلا هلا هلا هلا هلا ها؟ هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ها <تصفيق> نعم ما احنا قلناها رب العالمين يا هذا ها؟ ولي تصنع على عيني لكي فيها كم عين يا بنات في كم عين دي جميلة طيب وليها ما قلوها معايا ولي تصنع على عيني مروة مروة اللي خارجة دي وليها لي يا بنت الآن دي خلي بالك مروى النتي بتفخمي على لتفخين حبيبتي ولي تصنع على عيني وسطا وسطا اللي وراها هبا قاسم السغنانة هبا قاسم السغنانة أيوة شو جميل أيوة جميلة ما شاء الله لقوة لا الحرف وسطا مش تصنع على دي فتحه كبيرة جدا خطأ طيب مروه ولي بقى الأخوات اللي في الشمال دول يلا حاضر شاء ايوه أيوة والله أنا سعيدة بيكي جدا الله يبارك فيك يبارك يلا الجماعة مجموعة اللي ورا اللي, اللي بي عندهم إمال, إمال العظيم العاء العين المستفرة زي ما بنقول إيه نقول أنت بتقرأت ومتعاني النباء العظيم العاء العاء العاء الع... الع... الع... العظيم اللي جنبك اللي جنبك يا دي خدتها يا حاجة خدتها حبيبتي خلصتها ماشي ربنا يبارك فيك يا رب اللي بعدها اللي قدامها انت اللي رفع عصبائك ايه تفضل والمروتة ماشي يا حج نجاة أحسنتي دي بنتك دي بنتك يا بنات المعلمة اللي بتتعب شوية في أولادها بتتعب وبتطلع السمرة حتى لو كنا كبار حتى لو كنا كبار لأن ما شاء الله لو قوات قلب لهم كتير جدا أنهم كبار بس بتظهر زي الأخوات اللي كانوا هنا في مقمالة كبرى مع إيمان وكلهم دلوقتي بقت قراءتهم صحيحة فيعني من فضلكم ما تفوجيش للي قدامك وتقولي أصداع كبيرة ما تعرفش لا كبيرة بس تعرف فاكتهدوا لأن الأمانة بين يديك بين يدي ربي سبحانه وتعالى ما ينفعش أبدا نقرأ القرآن واحنا بنقرأه غير صحيحة بي يلا مين يقرأه تقولي أتفضلي أحسنتي بردو طيب مين ثاني هنجيب يا بنات حرف العين بكده الوقت قلنا العين هناخد حرف الفاء الفاء الرقيقة ها الفاء الر... ها حد will لي حرف word مفتوح I'm not sure, Hanan F A real A real A real What are the winners? What أحسنتي يلا تفضلين أحسنتي أحسنتي يا جيهان أحسنتي وأحسنت بنتك طيب بنتك قل تعبس أو تولى صح اللي هي سهير مين تاني يقول لي بنات في اللي هي السي الفاء الفاء يا منا بس. خلاء لا خلي خلاق. خلافة, خلاق. أيوة خلافة رسول. طيب فاء بنات ايوه تفضلين طب ماشي فايز فايزه فريده ال الفائزون الفائزون الفائزون سماح هالي إيه؟ هالي فيها الفائزون حاضر ها أيونا اللام اللام اللام ابدا لازم أعيد لكم اللام تانية يا بنات أعيد لكم اللام اولئك اولئك خلي بالكم يا بنات أنت لو اللام حرف اللام صوتك طلع قدام كده يبقى مكتوم اولى يبقى لا لا افتحي افتح المجرى هم الفائل وليها معرفة مش جاي من جوه اللام وسطا لا برسا ولا سوادا اولئك يبقى هنقراها كده يا بنات اللام وسطا يعني ما نقولش ايه ما نقولش اولى ونقفل زورنا كده لا هي اولى اولئك اولئك هم الفائزون قوليها فمن ذحى ناري واودخل واودخل للجنة فقد فايو وما فايو الدنيا فايو فاقد فايو فاقد فايو فاقد فايو فاقد فايو فاقد والله الله ملك الحمد يعني هي قرأت يا بنات إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا فا فا مش فا فا لا فا فا إنا فإنا شو عايت نغنى حركتين مادة طبيعي حركتين ان فتحنا وفتح هنا فتحنا برده من مفتوحه ومد طبيعي هي بتتكلم عشان ربنا النهارده ان شاء الله ما شاء الله فتح لها فتحا يا رب يفتح لها دائما فتحا مبين ايوه اتفضلي لا أنت عامله اولى مدامك امم لا أولئك هم الفائزون يلا من هنا يقرأ لي ألفاب مبخوعة ها طب الفضل يا إيمان هلا هلا طيب هلا بصي يا هالا أنت بتفتحي لأنه كان عندك اماله كبرى فبتفتحي أكتر من اللازم مش ألفا فا ده مبالغ فيه الفا وسطا وسطا ألفا فا الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الفافا الف الف الف الف الف الف طيب حل اتفضلي طيب والنقطه في فين بقى بعصي انت بتجيبي العين يعني دلوقتي فلفاء طيب في الفاء الاولى فرعوه لما يلا عالي كده صوتك كده جميل هم يعف ح بعدين يلا اقراي هنزبط ان شاء الله باذن الله هنزبط ان شاء الله هي كفر مش ك ك ك قالت قلق احنا نجيب دلوقتي كفروا دي اللي احنا بنقراها دائما كده زي ما هي قراتها خطا هي ان الذين كفروا ك وسط ك ك ك وليست كفروا ك ف هي قرات قرات الكف ك وقرات الفاء خطأ هي الكف وسطا كا ك والفاء وراء فخمر تقرأ كافر كاف كا ك ك ك ف ر كافر هي تقولي كافر دي كفا كفا كفا طيب هتقولي ايه فيها كفا كفا بالله شهيدا طيب يلا حد يقراها لي يلا اتفضلي ايه خفيفا خفيفا خفيفا وثقال طيب حد ثاني يقول لي ايه وكفى وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا عايزه اقول لكم وكلمه وكفى فيها ثلاث قراءات يا بناتي يعني اما المف... وكفى كلمه كفى دي احنا بنقراها بنقرا احنا في حفص بنقرا وكفى وكفى وفي ناس في ال... في, ال... في الروا بيقروها كفى يعني لو قلتها كفى انتقلت للميم بالناس اللي بتقرأ بالتقليل كفى ده تقليد والناس اللي بيقراوها بالإيمانة كفى يبقى احنا بنقراها بالفتح ازاي كف وكفى بالله مثلا شهيدة أدام الله شهيدة شهيدة دا دا احنا خدنا يا بنات للحرف الدال خذنا درسنا حرف الدال طيب ازاي نقرأ شاهيدة شاهيدة هيا الشين مفتوحة والدال مفتوحة يبقى اقرا شا شا شا شا شاهيدة شاهيدة طيب هنجيب برضو حرف الفاء تاني فلا وربك لا يؤمنون قرأناها فلا وربك لازم نخرج الفاء وبعين فتح يلا قرأيها بنتي. ربنا يبارك في مامتك فين عشان اسأله عشان بينا عليها هي فين مامتك سابتك المندوة بتاعتها وراحت فين طيب ما شافش ان شاء الله باذن الله يلا ها فجاءت تمشي على السحياء احسنتي اللي وراكي يلا بس الغنم حبيبتي. <تصفيق> يلا يا ملك نعم ايوه يلا فاء مفتوحه ايوه انا بس بس بردو امهل انزلي شويه في الفاء. ما تقوليش فا ما فا ما هي فا ما وسطا تمهل الكافرين امهل نور ويدا هكذا يلا مش فمهل الكسر فين الكسر لا انت اتخضيتي لما انا قلتلك صح هي فمهل الكافرين ها هي قول انت يا بنتي بس محتاجه تضبيط الكسر تحقيقه فمهل الكافرين أمهم رويدا اتمام الحركات طب اتفضلي أحسنتي فيذا اللي بعدها يلا مهتاب مهتاب ماشي يا طيب يا بنا تبقى وأنا بقرأ تفضلي أبدا أبدا أفلى أنت أفلى أيوة شوفي الفرق سليم هي بنك تقول إيه كده كده أقرأ كالتالي بتقول الحمد لله كده صح أفلى الحمد لله ما فتح الحمد لله فكرهي صح تاني الحمد لله وناضي ولا طاع طا طا طا فيها اطباق طيب يا بنات ها اتفضلي هناخد احنا خدنا الكف يا بنات ولا ما خدناش الكف خدنا الكف خدنا الكف طب هناخد احنا خدنا ما خلمنا ناخد الكاف. نك منها بقى. احنا خدنا كفى كا, كا لان الكف بنقرا الكافرين غلط احنا بنقرا بالفتح الحرف فبنقرا الكافرين الكافرين ك ك انا قلتلك كلمة كفى الكف وسطا هكذا كا ك ك ك ك الكاء وستهم بر مش الكاء ابدا بقول الكافرين الكافرين ما تجيبي صوتها نايم من قدام كده ما تقوليش ك ك الكافرين الكافرين ما تقوليش كافا كا كا قولي كا كا وسطا كافا كافا كافا كافا كافتحكا كافا فا فتحفا كافا كافا كافا فا أحسنتم طيب يا بنا تبقى نجيب حاجة برضو فيها كف مفتوحة طيب ناجد ما هو ده فيه كاف وفا تفضلي وكاف اهي وكانوا دي بقى مقفولة برضو يا بنات افلا الكاف قالت وكا كا كا خطأ وكانوا يمحفون من هالجبال وكانوا وكانوا كا كافتحكا وعي مادة طبيكا وكانوا اي دكتورة قليها احنا في المازلنا في الكاف الكاف صعبة جدا في تقليل فسيك في كاهو احسنتي اللي بعدها برده كفروا مش عجباني الفاء إن الذين كفروا سواء قلنا ليسوا لسه الواو ما كلمناش في الواو مش كفروا كفروا رقم فقمه كفروا ايوه طيب نجلاء زبطيني بقى حبيبتي فليكتب كاتب كاتب كاتب عايز الصوت هنا ها فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بينكم كاتب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ هاتي يا بنتي اقراي يا بنتي اهو بقى هلا انا عايزة أب... كلمة فاء انت مع مين بالسبادقة ف... طيب بص حبيبتي انا هتتعلمي النهاردة انت موجودة في المسجد انا عايز اسمعك اكتر من مرة لحد ما نزبط الاستعاذة والبسمرة طب قولي أعوذ بالله, من بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي جميلة طب قولي بقى حاجة بالفاء المفتوحة بقى ها اي ايه اي كلمه في القران بالكاف المفتوحه مع ذره الكاف المفتوحه ونفس وما سواها في... فين الكاف هنا فالفارقات فرقا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> معلش صدمتك انا معلش يا بنتي هات فضلي يا حبيبتي تعوديني جنب هنا يا بنتي جنب هنا وبنتك هنا عشان نتزبط لم كفروا لا دي غلط انا هي انا عايز صلح لكم يا بنات لان كتير جدا منك قول كفروا كفروا غلط خطأ وانت بتقريب تقولي كفروا ك نتيجة ان انت قرأت الفاء ممالة جات لك الراء المفخمة ما قدريش تجيبي تفخمها قلتي كفروا كاف ك ف ارو كفروا وسطا يعني الكاف وسطا لا ولا سوادا والفاء وسطا لا ولا سوادا اللي هي الكاف ك كا هي ك ك كريمه كارم ك كا كانوا قليلا من الليل ما يهدعون كانوا كانوا لو انتي بتفعيليهم تقولي ايه هاتي بقى الآية لم يكن كفروا أبداً أبداً. ما تقوليش كافا قولي كافا كافا أرو لم هتتزبط شاء الله نستزيد إيمان ايوه إيمان حبيب تقرأيه علي صوتك على اللام ده جهر يا بنتي على الاسودين لم يكن الذين كفروا كافروا بين بين الكاف وسطيتها والفاء كذلك وفخم الراء لم يكن الذين كفروا وسط يا بنات من يقرأ صحيحه تفضلي يا قوم الذين بين والفاء حد ايوه هنا أيوة، كفرون كفرون كفرون كفرون كفرون كفرون لم <سؤال> يكن الذين الكسر لم يكن التوسيط الميم بتاعت لم لم يكون الذين كفروا لم يكون الذين كفروا كفروا كفروا <سؤال> الخطأ كفروا خطأ كفى خطأ ولهاليا حاجة هدى لم يكن الذين كفروا <سؤال> الكسر غلط الذين لذي الذين الذين اللي قبلك أيوة انت ان يكون الذين كفروا ده اللي خطا اللي انا قلت لك كيف فاروق منى دكتوره ايوه حاب حاب ايوه لم يكن اللذين كفروا كفروا دي بنات كتير جدا بكرهها خطأ قولوا كفروا كف كف كافح. أحسنتي ها مين يقرأ صح يقرأيه. اللذين عن سبيل الله اضل أعمالهم. أحسنتي يلا يا بنتي هذا قرائي بدل ما تنام يلا. آه. لم <تصفيق> <متكار> يكن <تصفيق> الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة طيب فضل ومكروا ومكر الله والله خير الماد احنا الوقت في ما كارو في الكاف المفتوح طيب طيب يا بنات احنا دلوقتي في الكاف المفتوح. ازاي نقرأ الكاف المفتوحة ك. اتفضل ايوه اللي عند الباب اتفضلي ايوه ترجع كرتين لا مش عايزه أك... لا معلش مش كارا ك كا ك كا برضو ك. كرتين كرتين كرتين كرتين, كرتين. ك ر ك ك وسطه مش ك ر ك كا ك كرتين طيب مين تاني يا بنات هنجيب دلوقتي حرف نا كفي انت مفخمه انت بتفخمي ان اننا اننا نا كفي كفينا ك كف حك ان طيب يبقى كفينا زي اقراها تفضلي انا ان كفيك طيب هناخد حرف تاني يا بنات حرف غير حرف الكاف ده بقى لأن الكاف قلنا القلنا الكاف, الكاف المفتوح لأنه حرف رقيق بنكروب بناخده بايه بتوسط لا برس ولا سواد يبقى الكاف ازاي دعاء كان أيوة كا إنه كان غفة غفة غفة غفة غفة غفة الغين مستعلق وبعين طيب هناخد حرف اللي خدنا الك خدنا الفاء والعين والشين ما خدناش لسه اللام يا بنات حرف اللام اللي احنا دايما من اول ما بنقول اعوذ بالله بنفرعها كده بالاسف اللي بتقرأ تقول اعوذ بالله لا لا قطأ اللي لم تقرأها كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بالله من الشيطان الرجيم لفظ الجلاله اللي يلا بالله من بسم الله الرحمن الرحيم وخلي بالك من بسم الله طيب هنجيب اللام يا بنات تاني اللام حرف اللام مفتوح ها ها تبوليها يا حبيبتي لا اقسم بيوم القيامه لا هي فقامت بتقيت لا خطا لا تبقيم لا وسط وصف. لا وسطا لا اقسم بيوم القيامه لا بيوم القيامة لا اقسم إزاي يقرأ؟ لا اقسم لا لا قوليها يا مديحه لا, لا اقسم بيوم القيامه احسنتي بس القيامه ما كسرتيش القاف ان التوسط اللام في اللام في اللي. بيوم القيامه لا. ايوه, <تصفيق> أيوة. أيوة لا الله لا لا يا مديح لا لا في اماله عندك يا بنتي طب قولي هذا. هاتي جودة آه. خلي بالكم يا بنات من النبر يعني ايه النبر اللي لما باجي اقرا الحروف بعمل عليها صياح كده وسبحه سبحه اللي تقول ايه اسبحه لينا طب اقراي لي في عايزه بره مزبط ها ايوه اقراي كنت تقولي ايه طيب في اللام انزلي شويه لاؤسوا به ملك القيام ما كسرتيش القيام يا بنات خلي بالكم من الكسر ال, القي ال بفصل بين ال والقاف شوف المكان بعيد ازاي القيامة القيامة القيامة القيامة القيامة قولها تاني قول آية تانية لا. لا برضو لا دين فخمع لا لا وسطا نزلي شويه مش يوم مل مل وبرد طب مش مل قي يعني اقرأي بدون تكلف اقرأي بقى بدون تكلف اقرأي بدون تكلف بيوم مش يوم مل مل بيوم مل القيامة يا حبيبي مين تاني اقرأي هالي طيب قريء يا حبيبي فردا لا أقسم أحسنتي يلا أقسم أحسنتي قاسم. أقسم من اول القيامة يا عبير لا ابدا ابدا متشنجا يدي متشنجا يدي اللي بعدك يدي لا. لا يا يحرك لا لا يمكن اعمل كده زيها بالظبط لا يمكن اعمل كده لا, لا يقول زيها لا يدي لا لا مش لا لي افلا لا و وأف... افلزوري لا لا لا لا لا بنتها انتخاب لا لا, لا لا يمكنني ان اقول ان النار كان واحد يقرا الف ويقول الف الف دي فعل هي الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف لام لام, لام الف لام ميم يقرأها ألف ابدا لأن ألف دي فعل ألف ألف لام دي فعل ألف دي فعل ألف من اللف يا بنات خطأ ده فعل لكن ألف الحرف اللي بنا بنقراه بنقرأه دائم بأي يبقى ألف لام غير ألف لام خلي بالكم لأن كتير جدا بيقرأ ويحفظ على كده إن هي ألف لام هي ألف لام إزاي نقرأ ألف لام نفتح اللام صحيحة إزاي نقرأها دلوقتي مع بعض كده ا ل م ا انا هاخدها انفرادي بقى ا ل م هاخدها انفرادي اتفضلي ايوه انت ابتسامة حاضر يا ابتسامة اهلا وسهلا احسنتي يلا مين اللي ما قراش البنت لابسه جلابيه اللي جنبك واللي وراكي ايوه انت ايوه انت لا هي ده اللي بقول عليه لا انت مع مين يا بنتي انت مع مين مع مين معاكي معاكي هي بتقولي يا بنات كده بتقول لا لسانها نزل تحتها بص طرف لسانها لا لا لا لا لا, لا كده هكذا شوفي بص لسانك بص المرايه الف لا لسانك مفترق مفروض كده لو نزل كده هيبقى مالا لو طلع من فوق كده هيبقى تفخيم فخلي بالك خلي بالك لا ده ولا ده يعني هو عمل إيه واحدة قالت تعبير جميل جدا قالت اللسان لو أثناء, أثناء الحرف الرقيق عمل كأنه مركب على بحر مستقيمه كده يبقى لام مستقيم لام لا لا لا لا, لا. ما تنزليش قوي المغه المركب دي تحت لا تغرق عشان ما تنتميل جدا ما تطلعيهاش لفوق لحسن احسن برضو اجراها ايه تطير بالهواء يبقى تح يبقى احنا نخليها وسطا يبقى وانا بقرأ بقول الف لا كده والثانيك بهذا الشكل الف لا ومرخي تماما تماما الف لا بفتح ده لامني مين يقول لي صحيح اتفضل تحلم شوي تحلم شو مين يقرأ هالي يا بنات تاني الف لام مين لا يا بنت ده انت اماله كبرى لا انتي بتقولي لم يا بتقولي لم يا زاي بتقولي لم يا لا خلاص يبقى امسكيلي المرايه وشوفي طالب لسانك راح فين نزل تحت زهقت كمان منك اللم مالت منك اللم قيتي لا لا بصي شوفي شايفين يا بنات فين لا فين طرف لسانك لا بتقولي لا لا لا اللي بيحصل عندك ده اللي بيزل طرف لسانك بيعمل كده لا خط اماله لا ايوه ا ل حبيبتي اللي بعدها اتفضلي انتي نعم هادي لا لا يا حاج عفاف لا يا حاج عفاف انت كده فخمتي وسطا وسطا وسطا لا برس ولا ثواب يا بنات من نقولش ما نقولش لا لا أبدا أبدا بقول لام حرف اللام حرف اللام حرف اللام وليست حرف لا الف لام اعيدي الف لام هنا حد ما ما قراش يا بنات اتفضلي ايمن بارك الله فيك اتفضلي ايمن طيب حاضر بعدين المره القديمه طيب احسنتك داليا كانت اقفلي يلا يا بنتي كانت بقى اقدم ألف أنت اختلست. والله اختلست. <وكي> سبحان الله ألف حاجة. ألف لاء هي الفاء. ثين فتحت الهمزة. اللام. يا بنات ألف هي لفتحت الهمزه ولا كسرت اللام. ولا كاتب الخوت رخوت الفاء. ألف الفاء. ولا مخرج الفاء. ثين يريسي. ألف. ألف افتح ألف. لا مش لا لا No, not. No. No. No. No. Okay, you're not a أعىزة أقول لكم الدرس ده مهم جدا. طيب كده ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وابغتوب عليك اللهم صلبي وسلمبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.